ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزن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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سباة أبحر ما نفدت كلمات الله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 ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجريه إلى جل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرذ فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عزّ الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس باي ارض تموت إن Allah